بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا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 ولئن قلتم إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى يوم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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُحَادِ إلَيْكَ وَضَائِقُمْ بِهِ الصَّدْرُ كَأَيِّ يَقُولُ أَيِّ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَزْنٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلِكٌ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 أفما كان على بينة من ربه ويتله شاهد من هو من قبله كتاب موسى إمامه ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَوْعِدٌ فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرذلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرذلنا بعد الرأي وما نرى لكم علينا من فضلا بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عوده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول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 هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولوا نفترى قل إن افتريته فعلي إجرام وأنا بريء من ما تجرمون وأوحى إلى نوح أن له لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فالأتبت إسم ما كانوا يفعلون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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَرَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا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 وبركات عليك وعلى أمم مِّن, من مَّعَكَ وَأُمَمٍ سَنَمَدُّهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِن أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ وَمَا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 يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجر ي إلا على الذي فضرني أ فَلا تَعْقِلُونَ وَيا قوم اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا عتراك بعض آلهتنا بسوء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 بَاتِ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا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 وتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعد لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا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 ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسسوها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسسوها بسوء إن فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقالتتمتعوا في ذلك ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يوم اذ ان ربك هو القوي العزيز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 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومو وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أجد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن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 واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهضك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، فاصبحوا في ديارهم جاثمين، كألم يغنوا فيها. ألا بعيداً لمدينة كما بعدت ثمود؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا مبين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 فما أُغْنَتْ عَنْهُمْ أَعْلِيهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمْ مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَأَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِمٌ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 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُم شُبُهَاتٌ وَإِنَّ كُلَّ الْأَنفُسِ لَمَّا يَتَوَفَّاهَا رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَغْفِرْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ